بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تلك آيات الكتاب المبين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 قال للملي حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون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 موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعسيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمو أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي إنكم متابعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء إلى شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرق فلم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 وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ فَنَوَّلَ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ فَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتم وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هو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 منة للمتقين وبرزة الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كونتم تعبدون من دون الله.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 كذبت قوم نوح للمرسلين إن قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون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 وَذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أكثرهم مُؤْمِنٍ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات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 كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوه صالح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحطون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المشرفين الذين يفسدون في الأرض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 أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا إن لم تنتهي يا لوط تكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين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 أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون مَا أَغْنَى عنهم ما كَانُوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إِلَّا لَهَا منذرون ذِكْرَى وما كُنَّا ظالمين وما تَنَزَّلَتْ به الشياطين وما ينبغي لَهُمْ وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعم الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر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 قلبون. <تصفيق>